1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. إِلَّا مَنْ ْتَقَ السَّمَّ فَأتْبعَهُ شِهابُ مُبين وَالْأَرْضَ مَدَدنَاهَا وَأَلقََا فِيهَا رَواسَ وَأَمْ بَتْن فيِيهَا مِنْ كلُِّ شيءَيء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 وَأَررسَل النَّرِّيَا حَلَواقِ حَفَأَمْ زَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَمْ فَأَسطَنَكُمُ فَأَسقَْنَكُمُهُ وَمَا أَن تُمْ لَ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 قَا أَبَشَّرْتُمُون عَلَ أََّ السَّنِيَكِبَر فَ بِمَتُ بَشّرُون قالَاوا بَششَّرنكَ بِالحَّ فَلَا تَكُ مِنَ الْ القَانِطِي قَالَ وَمَْ قونَتُ مِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّ الضَّ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 إِلَّمْ رَأَتْهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قِطَاعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ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 إ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ للِمُتَوَِّمِين وَإِنَّهَا لَ بِسَبيل مُق إِ فِي ذَلِكَ لآيَتَ للِمُؤمنين وَإِن كَانَ أَصْحابُ الأأَكَةِ لَظَالِمِين. فانتقمنا منهم وانهم ما لبا ايمام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين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 عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين